بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المراد رحمه الله تعالى ها هذا الحرف ماذا الحرف رقم كم هار رقم كم ستة وعشرون هذا الحرف سابع وعشرون الحرف السابع والعشرون من أحرق المعاني الثنائية. حرف السابع والعشرون ها. على لفظ المشترك يكون سون حرف فإذا كان سمن فله فله, فله فله فله قسمان. أحدها أن يكون اسم فعل بمعنى خذ وفيه لغات أخرى. والثاني أن يكون ضمير للغائبه وهو واضح. قال وإذا كان حرفا فهو حرف تنبيه ويضطرج في أربعة مواضع ما معنى يطرد قواعد مضطرجة يعني مستمرة. قال الأول معس اشاره نحو هذا ويكثر في المجرد من الكاف ويقل في المقرون بالكاف كقول طرفه طرفه ابن العبد وقال قال طرفة قال رأيت بني غبراء لا لا ينكرونني ولا اهل هذاك الطراف الممددي طيب رأيت بني غبراء ما منهم بني الغبراء الناس ان الغبراء الأرض وبنيها هم من عليها هم من عليها والطراف ما معنى الطراف بكسر الطاء الطرف معناها يا اخوه الاديم او القبه المصنوعه من الجلد قبة المصنوعه من الجلد رايتشل بني غبراء وهذا ما هو ما هو المقام هنا الاستخار الاستخار يعني يفتخر انه معروف عند اهل الأرض وايضا اهل الباديه اهل البوادي وأهل الخيام ايضا ما لهم لا يجهلونه يقول أهل الأرض لا يجهلوني الذي هم في الحضر طيب, طيب وأهل البوادي ايضا لا يجهلونه أصحاب الادم ذكروا ما معانا الغبراء, الغبراء, الغبراء ذكروا ذكروا هذا هذا لكن هذا المتبادل الى إلى الله إلى الذهن من المعنى هذا معنى جميل أن يكون المقام مقام الله مقام الافتخار ولا يبعد ما قلت ما لا يبعد مفسرها بذلك لا يبعد بحسب مقامهم وكانت عندهم هذه الأمور معتاده يعني يقول الفقراء لا ينكرونني لي إليهم اليهم ولا اهل هذاك الطراه الوددي يعني اصحاب يعني أصحاب الغنى من مشتغلون في بيع وشراء الخمر وكانوا انذاك اثرياء يقول الفقراء يعني لا ينكرونني يعني لا يعني يعرفونني بالفضل عليهم وأولاك يعرفونني بالغنى معهم والطرف معهم والله معهم أهل بيع الخمر. فالمقام ايضا مقام افتخار على كل المقام مقام افتخار قال ويمتنع في المقرون بالكاف واللام يمتنع لها فلا يقال فلا يقال هذا لك لكثرة الزوائد لكثرة الزوائد لكثرة الزوائد وايضا سبب آخر فعند طول اللبس عند طول اللبث وعند حصول يعني عدم الضبط عند عدم الضبط بالشكل عند عدم الضبط بالشكل قد يشتبه من المتدأ والخبر إذا لم يضبط بالشكل فقد تشتبه بالمبتدا والخبر مثلا هذا هذا لك قد ياتي القارئ يقرأها بدون شكل فماذا يقراها يقول هذا لك يعني كانه يشير الى يعني هذا الشيء لك ايها المخاطب فيجعل هذا اسم اشاره المبتدا ولك جار ومقرور ايش خبر فتلتبس عليه بالمبتدا والخبر اذا لم تضبط بالشكل على القارئ هذا سبب اخر كفر الزواج هذا السبب الاول وللالتباس بالخبر عند عدم الضبط في الشكل هذا سبب الثاني قال الثاني مع اي في, في النداء نحو يا ايها الرجل وحرف التنبيه لازم في هذا الموضع لانه كالصله لاي كالصله لاي ما معنى كالصله لاي يعني التوكيد لاي قال لا لأي بسبب ما فاتها من الإضافة سمهتها من الإضافة يعني يقول عبض يعني هذا الها يعني لأن أي من الأسماء الملازمة للإضافة فإذا جاءت ها أغنت عن استغنت أي عن الإضافة بسببها قال بسبب ما فاتها من الإضافة لذلك يقول المعروف فيه ها صلة وتنبيه صلة وتنبيه صلة وتنبيها قال الثالث مع ضمير الرفع المنفصل إذا كان مبتدا مخبر عنه باسم الاشاره مع ضمير الرفع المنفصل إذا كان مبتدا مخبر عنه باسم الاشاره نحو ها أنا ذا ها أنا ذا ها أنتم اولئك وظاهر كلام لملك ان أن ها الداخل على الضمير هي التي كانت مع اسم الاشاره ووصل بينهما الضمير يقول انما ايش انما ها انا ذا اصلها ايش انا هذا انا هذا انما قال الها فصلت من هذا فقيل ها انا ذا هذا قول من قول ابن مالك هو شيء وجيه ما يبعد ومن جعلها حرف تنبيه وانا مبتدا وذا خبر ما, ما بعد. قال وفصلها من المجرد بان وأخاتي كثير وبغيرها قليل وقد تعاد بعد الفص توكيدا يعني في نحو ها انتم هؤلاء ها انتم هؤلاء قال وكلام سيفه يقتضي أنها قد تدخل على الضمير كما تقع على الاشاره وليست مقدمه من تأخير كلام سيبه هو الراجح كلام الشيبه ارجح قال ايش قال وقد قال وقد قال وقد تكون ها في ها, ها أنت ذا غير مقدمة ولكنها تكون للتنبيه بمنزلتها في هذا يعني اتحاد المعنى يدل على ذلك قوله تعالى ها أنتم هؤلاء فلو كانت مفصولة في نسمة الإشارة لما جاءت مرتين ها أنتم هؤلاء فلو كانت ها المقدمة مصاحبة هؤلاء لم تعد كيف تذكر مرتين ويؤيد ما قالوا سبع انها قد دخلت على الضمير وليس خبره اسم اشاره اذا هذا ايضا قوي لان النحاء حرف مستقل معناه التنبيه لكن ليست الهاء الملازمه لاسم الاشاره قد تأتي بدون اسم إشارة كيقول الشاعر ابا حكم ابا حكم ها انت عم مجالد والسيد أهل الأبطح المتناحلي والبيت لبعض بني أسد يقول البيت لبعض بني أسد طيب عبارة الكتاب عبارة الكتاب نصا قال في الكتاب فلو كانت ها ها هنا هي التي تكون اولا إذا قلت هؤلاء لم تعد ها ها هنا بعد تم. كلام واضح قال قال بعضهم وهو شاذ قال بعضهم وهو شاذ قال تنبيه يقال ها أنا ذا وها أنا هذا وها وأنا هذا وأكثرها الأول ثم الثاني ثم الثالث وقال الفرائح حب الجيل أبو لا يكادون يقولون أنا هذا وقد حكى أبو الخطاب من هو أبو, أبو الخطاب هذا تمييز وإلا لقبه الأخفش الأكبر واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد وهو من مشاق سيبويه والكسائي ومن من ابي عبيده وهو في طبقة عيسى بن عمر عيسى بن عمر صاحب ماذا؟ عيسى بن عمر صاحب ماذا؟ صاحب الطرائف سقط من فوق حماله فكسر يده وقال ما لكم تكاكتم علي كتاكتم على ذي قنة فرانقعو فعباد الله قالوا زد زد رحمك الله يده مكسورة بدل أن يسعي أن يأخذونه إلى طبيب إلى من يضحكون على قوله ما لكم تكاكتم علي كتاكتم على ذي قنة فرانقعو أقبلوا يضحكون على كلامه ويده مكسورة تحت وهو في طبعة عيسى بن عمر ويونس بن حبيب قال قال ابو الخطاب ويونس انا هذا وهذا انا اذا محكية عن العرب محكية عن العرب وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب من المشافحين للعرب قال الرابع مع مع اسم الله بالقسم نحوها الله وفيها أربعة أجوه قطع الهمزة ووصلها كلاهما مع إثبات ألفها وحذفها وهل القربها أو بحرف القسم المحذوب خلاف كما تقدم في الهمزة كما تقدم في الهمزة مثل الخلاف ال... الذي تقدم معنا في الحمزة. طيب أنها قد تأتي لمعاقبة للقسم قال الثاني عشر أني منعني الهمزة معاقبة حر القسم قال يا الله لقد كان كذا فالهمزة في هذا عوض من حر القسم وينبغي أن تكون عوضا من الباد ولغيرها لا صرت البيت ذلك واختلها لقال لنقسم به بعد الهمزة فذهب الأخفش إلى أن القلب الهمزة لكوني عوضا عن الترخ ثاراب العصور وذهب غيره الى ان المجال الحر المحذوف الذي جاء بالهمزه تعوض عنه واختاره ابن مالك وهو الراجح وهو الراجح الراجح ان هذا الحرف انما هو عوض والقرب حرف القاف المحذوف ولماذا هنا حذف الجار مع ان حذف الجار جعل سوغهم اجي عوض عنه سوغ له اجي العوض عنه قال كما تقدم في الامزه صفحه كم ها ثلاثه ثلاثين اكتب الاحاله فقط قالوا وقد كان استعمالها في غير هذه الموضع الأربعة لكنه قد قول النابغه ها ها ان ها ان ذي عذره ها إن ذي عذره الا تكن نفعت فان صاحبها مشارك النكدي ما معنى عذره العذرة هنا المقصود بها المعدرة ها إن ذي عذرة إلا تكون نفعت فإن صاحبها مشارك النكد يعني يقول هذا الاعتذار حاصل لكن إذا لم يكن الاعتذار يا أخي نافع فإن هذا مشارك في النكد الله قال وزع ما وزع بعضهم ان الاصل ان هذه فقدم التنبيه وصل بانها كما قال زهير قال تعلم من ها لعمر الله ذا قسما فقدر بذرعك وانظر اين تنسلك اين تنسلك انظر اين تنسلك, أين تنسلك, أين تنسلك فاقدر بذنعك وانظر أين تنسلك هذا البيت فيه حكمة فيه حكمة أن الإنسان يعني لا يتقدم إلى شيء إلا وهو يعرف فيه عيش ما له وما عليه ما له وما عليه كما أن النائم يعني إذا اراد أن يمتد فراشه قصير لم يبغي له أن يمتد إلا على ماذا على قدري طول ماذا طول هذا طول فرشي قل تعلم هذا عمر الله إذا قسما فقدر بدرعك وانظر أين تمسلك يعني يقول لك قبل ما تمشي انظر كم مقدار ما تخطي كم مقدار ما تخطي والإنسلاك والمشي العبور في المكان قال فصل بين التنبيه واسم الاشاره بالقسم وهذا الزعم ضعيف قال وذكر صاحب رسول الله أنها قد تستعمل مخردة هي قال ها بمعنى تنبه والله أعلم والله أعلم هذا الحرف الذي اخذنا ما هو ها أحرف رقم كم؟ الحرف السابع والعشرون من أحرف المعاني الثنائي. طيب معانا ماذا؟ ان شاء الله